أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن الهكم واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق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 إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أَهُم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون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 بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنهم يومئذ في العذاب مشتركون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 وعندهم قاصرات الترفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطنع فرآه في سواء الجحيم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 لمثل هذا فليعمل العاملون أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُورِ إِنَّا جعلناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها ثمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباء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 كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لابراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون اِذْ كُن آلِهَتَكُمْ دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي شَقِيٌّ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنفتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم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 أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم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 وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إِنَّهُمَا من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ إلياس لمن المرسلين إِذْ قال لقومه أَلَا تتقون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 إنك كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نوطا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين وَأَرْنَ الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ تَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِنُونَ وَإِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ أَبَقَ إلَى الْفُلْكِ فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مدين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم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 فاستفتيهم لربك البنات ولهم البنون أم قالقنا الملائكة إلى وهم شاهدون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 وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ما دُونِهِ مَا بفاتنين عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هو وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرٌ كُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْنَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ المنصورون وإن فسيرهم فسوف يبصرون، أفبعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحتهم فساء صباحهم ذريء، وتول عنهم حتى حين وَأَبْصِرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ